جزاءً بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار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 fa'arib' onlara ve onlar da onları bekliyorlar. Allah'ın